الذي يُم فِقُ ماَا لَهُ رِآ أََّا سِوَلَا يُؤْمنِن وَلَا يُؤمِنُ بِاللهِ وَْيَوْمآخِر فَمَثَلُهُ كَمَتَ لِصَفْوالٍ عَلَيْهِ تُرَابُم فَأَصَابَهُ وَابِلْ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدَ لا يقدرون على شيء مما كسموا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له الناس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 وَمَثَلُ الذيَّينَ يُوم فِ قُونَ أَمولََهُ بَتِغَ أَمَضات اللَّهِ وَتَثْبتَا وَتَثْبتَ مِنْ أَمفُسِهِم كَمَثَنِ جََّ كَمَثَ لِجََّةِ بِرَبوَة أَصَابَهَا وَابِل أَصَابَهَا وَابِنُ فَآتَتكُكُهَا ضِعفَين فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَضَلّ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَت كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيَاتِ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بااخذين ولست بااخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء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 وَمَاأَ فَقُتُم مِن نَّفَقٍَ أَْ نَذَرْتُم مِن نَذْرِ فَإِن اللهَّهَا يَعلممُ وَمَا لِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَصَار إِ إن تُ بَدُ الصَّدَقاتِ فَنِعَّهِي وان تخفوها وتكتوها الفقراء فهو خير لكم وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير